فأنشأنا لكم به جنات من مخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من خور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين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 فأوحينا إلي أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ وَإِن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فَأَرُسِلَ مَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَخَانَ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَقَائِهِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا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 ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبح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 ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه ايه واويناهما إلى رضوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون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 بل بِذِكْرِهِمْ بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتبعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَنَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِعَذَابٍ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَبَرَّءُونَ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 إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يسركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّ على أن نديك ما نعدهم لقادرون ادفع بالذي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين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 فهو كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فغفر لنا وارحمنا وأنت قير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم